استبدال بعضهما ببعض حنطه خالصه مع حنطه مخلوطه بشعير ما يجوز ابدال بعضهما ببعض حنطه مخلوطه بذرة ما يجوز ابدالها بحنطه مخلوطه بشعير لان حنطه بحنطه والخلط هذا اللي معهما ما ينضبط فما تنضبط حنطة بحنطة إلا صافيين ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض بر ببر شعير بشعير ذرة بذرة ذهب بذهب فضة بفضة ومعهما أي مع الاثنين أو مع أحدهما من غير جنسه لا يجوز ذهب بذهب ومع أحدهما فص فضة بفضة ومع أحدهما أو معهما مع كل واحد منهما فص ما يجوز ببر ببر ومع أحدهما شعير أو مع كليهما شعير أو مع أحدهما شعير ومع الآخر ذره كل هذا لا يجوز لانه ما تنضبط الجنس الواحد ما ينضبط مع وجود الخلط نعم كمد بر ودرهم بمد ودرهم كمد بر ودرهم بمد بر ودرهم ما يجوز لأنه يتفاوت هذا مع هذا هذا هو وحده وهذا هو وحده او او او او او او او او بمدين ودرهمين او مد بر او او او او او او او او او او او او او لأن أحدهما لا يبدل بالآخر إلا متساوي فإذا كان معهما خلط من ضبط نعم وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه روايه اخرى تقول اذا أبدلت مد بر معه شعير خل شعير ومد بر معه بره يجوز لان المداخله بينهما هذا الزائد الذي معه مقابل الزائد الذي مع ذاك والبر مع البر فإذا كان متساوي في الوزن ومقدار الخلط متقارب أو متساوي صح لأن البر مقابل البر والجنس الآخر مقابل الجنس الآخر هذه روايه وردها كثير من الفقهاء الحنابلة نعم أو كان المفرد أكثر ليكون الزائر في مقابلة غير الجنس مثلا المفرد أكثر مثلا مد بر صافي بمد بشيء من البر ومعه نوع آخر شعير أو ذرة أو نحو ذلك أكثر يعني مد بر ومد ونصف من البر والذره او من الشعير والبر وهكذا يقول ليكون البر مقابل البر والزايد مقابل الزائد الذي هو زائد عن ما مع الاخر نعم والاول المذهب لما روى فضاله ابن عبيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير ابتاعتها ابتاعتها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما رواه أبو داود هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز القلادة من ذهب فيها خرس اشتراها بتسعه دنانير معلوم ان الدنانير ذهب الدينار ذهب والدرهم فضه فلو اشتراها بفضه بدراهم ما في اشكال لكنه اشترى قلاده ذهب ومعها خرس بذهب الذي هو دنانير فاشترى ذهبا وخرج بذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تميز بينهما يعني تعزل الذهب مقابل الذهب ويكون وزنا بوزن والخرج تشريها بقيمتها وهذا دليل للروايه الاولى اما الروايه الثانيه فلم يذكر المؤلف رحمه الله لها دليلا الا التعليل لانه اذا كان وعنهما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس هذا تعليل نعم ولأن الصفقة, ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفين القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولان الصفقه اذا جمع الشيئين مختلفي القيمه انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما فقد تكون قيمه الذهب من الدنانير اكثر من وزنه من وزن الذهب الذي في القلاده مثلا فما يصح مثل هذا نعم بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن بدليل انتبه هذه مساله أخرى بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا الشقص يراد به جزء من عقار مثلا العقار يدخله الشفعه والشفعة من محاسن الشريعه الاسلاميه ان الشريك ياخذ شقص شريكه دفعا للضرر عنه لا يا ولد من محاسن الشريعة الإسلامية وذلك أنها شرعت لدفع الضرر فالشريك يأخذ شقص شريكه إذا باعه بنفس القيمة التي باعه بها دفعا للضرر عنه إضاح ذلك أنت وأخوك شركاء في بيت أنت لك دور وهو له دور ففي حال غيبتك أو سفرك بعيدا أو أخفى عنك أخوك باع نصيبه باع نصيبه على زيد من الناس بألف ريال مثلا أنت مرتاح بشراكه أخيك لأنك أنت وياه سواء مرتاح بشراكه شريكك هذا وإن لم يكن أخوك لأنك تألفه ويعلفك باع نصيبه على شخص أجنبي لا تدري هل تألفه أو لا تألفه هل يحصل منه اذى أو لا يحصل منه اذى فأنت غير راض ببيع شريكك نصيبه على آخر فإذا علمت فمن حقك أن تأخذه بنفس القيمة التي باعه بها باعه نصيبه بألف ريال هذه السنة مثلا باعه في محرم أنت ما علمت إلا في رمضان لما جئت في رمضان أخبرت بأن شريكك أو أخاك أو ابن عمك شريكك في البيت باع نصيبه على فلان حينئذ تقول أنا شافع أخذت الألف وذهبت به إلى المشتري وقلت له يا أخي خذ ألفك الذي سلمت لأخي قيمة عقار أنا أريد عقار أخي أريد عقار شريكي قال لا أنا اشتريته منه في محرم بألف ريال والآن حصل قفزة في السعر أصبح ما قيمة ألف بخمسة ألاف تدفع خمسة ألاف حياك لا أنا اشتريت ولن تاخذها فهل يحق له هذا يحق له هذا متى إذا علمت وسكت ثم بدالك بعد فترة أن تشفع لا الشفعة كحل للعقال يعني قيل لك فلان باع بيته نصيبه في البيت الذي معك نصيبه في الأرض على فلان بألف ريال قلت مثلا الله يربحهم أو بارك الله لهما في البيعة خلاص انتهى شفعتك لأنك أقررت ببيعه أخيك ورضيت بها بعد يوم أو يومين جئت وقلت لا أنا شافع نقول لا راحت الشفعة لو ما علمت إلا بعد سنة أو سنتين فلما علمت قلت أنا شافع فمن حقك أن تأخذه بنفس القيمة الذي باعشت باعه بها أخوك هذه الشفعة وسيف السيف ما يدخله الشفعه فمثلا صورتها أخوك شريك لك في البيت باع سيفه الذي بيده ونصيبه في البيت الذي هو النصف بألف ريال انت من حقك ان تاخذ البيت والسيف ما من حقك ان تاخذه او لا تريد اخذه لو اردته لو اردته فلا ليس من حقك ان تشفع فيه وإن لم ترده فلا تلزم بان تاخذه انما انت تريد نصيب اخيك في البيت الذي باعه يقال تقسط القيمه على الشخص والسيف ثم يأخذ الشقص بقيمته فإذا باع سيفه ونصيبه من البيت بألف ريال نقول تعالى اهل الصنف أهل النظر والمعرفة وزعوا لنا الألف هذا على الشقص وعلى السيف قالوا السيف يساوي خمس عشرين ريال والشقص هذا بتسعمائة وخمس وسبعين ريال يساوي قالوا هذا بتسعمائة وهذا بمائة حسب ما يقول أهل الصنف تأخذ الشقص وتترك السيف له ما تريده هذا التوزيع لأجل الشفعة يقول لو ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيعة ياخذ الشقص بقسطه من الثمن ولا علاقه له بالسيف واذا قسم الثمن على القيمه ادى الى الربا هذا في الاموال الربويه فلذا لا ينضبط ولذا نهى ان يباع شيء ومعه اخر من جنسه بنفس نوع بنفس الجنس الاخر نعم واذا قسم الثمن على القيمه ادى الى الربا لأنه لان القيمه قد تكون اكثر من الوزن اذا كان ربوي نعم لانه اذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بدرهمين بمدين فقيمتهما ثلاثه حصل في مقابلة الجيد مد وثلث لأنه إذا باع مد جيد قيمته درهمان ودرهم قال خذ هذا مد من الحنطة جيد ودرهم خذه معه أبيعهما عليك بمدين بمدين مد ودرهم بمدين الجيد يختلف قيمته مثلا قيمته درهمان وهذا الذي استبدلته قيمته درهم بقي النوعين متفاوتين في الفضل ولهذا قال حصل في مقابلة الجيد مد وثلث مد كأنك أبدلت مدا من الجيد بمد وثلث هذا لا يجوز هذا رباء فاما اذا باع نوعين مختلفين القيمة من جنس, بنوع من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيحين فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك فاذا باع نوعين مختلفي القيمه من جنس يعني درهم صحيح ودرهم في خلق او مكسر او فيه عيب مثلا بدرهمين صحيحين فقال القاضي الحكم فيهما كالتي قبلها لذلك لانه فيه تفاوت فيه جيد بردي واختلف الوزن وقال ابو بكر من فقهاء الحنابلة بجوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم الصورة باع نوعين مختلفين القيمة من جنس بنوع واحد يعني درهم سليم ودرهم مكسر باعهما بدرهمين صحيحين إذا كان وزنهما واحد فلا بأس بهذا لأنهما عبارة درهمين في شيء من العيب مثلا بدرهمين سليمين لا حرج بذها هذا لأنه من حيث الوزن واحد المكسر وغير المكسر من حيث الوزن واحد لكن المكسر فيه عيب قد لا يرضاه كل الناس فيقول القاضي هما كالتي قبلها أي لأنه جنس مع جنس آخر مع أحدهما نوع يختلف الذي هو المكسر وقال أبو بكر يجوز لأنه ما دام الوزن واحد فلا ضرر في هذا لأن الجودة لا قيمة لها في الجنس الواحد فمثلا ذهب بذهب ذهب جديد مع ذهب قديم لا بأس بشرط أن يكون وزن بوزن فلا يقال هذا جيد ذهب جديد يدفع له فرق الجودة لا قيمة لها في النوع الواحد لا يقال هذه حنطة ممتازة وهذه حنطة مغشوشة مثلا زد هذه عن هذه نقول لا هذا لا يجوز لا بد أن يكون مثلا بمثل نعم وقال أبو بكر يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم وعن أحمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجوزه في غيره لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين يعني النقد يمنع لأنه ممكن التحرز منه ومعروف بخلاف مثلا غيره مثلا الحنطه قد يكون فيها حبات شعير قليلة قد يصعب التحرز منها وهي مسماها حنطة مثلا لكن فيها حبات شعير حنطة أخرى فيها حبات من الذرة قليلة مثلا لتجاور الزراعتين ونحو ذلك فقال ما يشق التحرز منه يعفى عنه وما لا يشق التحرز منه كالعملة كالذهب بالفضة والنقد فهذا يجب التحرز منه والله أعلم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 يقول السائل أنا جئت من مصر إلى مكة معتمرا في الباخره ولم أحرم إلا في مسجد عائشة بالتنعيم بسبب الجهل أو غيره وقيل لي أنني وجب علي دم ولكنني لم أبدأ في أعمال العمرة حتى الآن منتظرا حلا يعفيني من الدم القادم من اي جهه الى مكه يجب عليه الاحرام من الميقات والمواقيت محيطه بمكه والحمد لله من جميع الجهات فالقادم من مصر بالباخره يمر بميقات الجحفه بمحاذاه رابغ على الساحل على البحر فإذا احرم منه المحرم فلا شيء عليه تجاوزه بدون احرام ودخل مكه بدون احرام إن رجع الى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه ان احرم من خارج مكه من التنعيم او من غيره وجب عليه الهدى لانه احرم دخل في النسك من غير في من غير ميقاته فيجب عليها هدي فإن استطاعه فبها ونعمته والهدي يذبح في مكة فإن لم يستطع قيمة الهدي شقت عليه القيمة فيصوم عشرة أيام هنا أو في مصر أو في الشام أو في أي مكان لأنه ترك واجبا من واجبات العمره وهو الإحرام من الميقات المعتبر له فلو سأل قبل أن يحرم من التنعيم لقيل له عد إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك لكنه أحرم من التنعيم ثم جاء يسأل فذهب الإحرام انتهى أحرم من التنعيم عليه أن يتم عمرته بالطواف والسعي والحلق والتقصير والحلق أفضل للرجال وليس للنساء إلا التقصير وعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام يقول نسافر في الباخره يومين ويصعب علينا تحديد القبلة هل يصلي ويتحر القبل حسب اجتهادنا الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وعلينا أن نحرص نسأل مثلا نسأل قائد السفينة لأنه غالبا بتردده يعرف ويعرف مثلا بالشمس بالليل بالقمر مثلا يعرف ببعض النجوم مثلا وإذا أشكل عليكم كلكم فاجتهدوا وصلوا أما أن تقولوا مثلا حينما نعرف فيها المكان أو فيها الغرفة ونحو ذلك لكن قائد السفينة يعرف لكن ما نروح نسأله ما له لزوم نجتهد ونصلي نقول لا ما يجوز لكم تجتهدوا وأنتم يمكن أن تعرفوا القبلة مثل من يجتهد في الفندق مثلا أو في الاستراحة ويصلي ثم يتبين له انه على خلاف القبلة نقول أعد صلاتك لأنك ما اتقيت الله ما استطعت ما سألت اجتهدت وصليت وأنت في بلد المسلمين لو تسأل طفل وين القبلة قال هنا مثلا فيجب على الإنسان أن يبذل جهده فإذا بذل جهده في البرية مثلا وما اهتدى للقبلة صلى فلما أصبح وطلعت الشمس عرف أنه صلى لغير القبلة نقول لا حرج عليه لأنه اتقى الله ما استطاع ما تساهل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين